لَمَّا أَنْجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا. مربي ولا سوف استوفرنكم ربي انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف فاوى اليه ابواه قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ له ورفع على له وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني يا رب السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره يا رب السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين تَرَثَنِ مُسْلِمًا وَأَلْحِقُنِي بِالصَّالِحِينَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحٍ هِيَ إلَيْكَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحٍ هِيَ إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وَلَقَدْ كَانَتْ أَمْرُهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَلَقَدْ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل وما تسألهم عليه من أجل إنه وإلا Dan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 على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguh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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا ولدار الآخرة خير للذين التقوا أفناء تعفن أفناء تعفن حتى إذا استئسوا وظنوا أن mereka telah dikubur, jadilah mereka naskhulna, dan dijeman nashah. Ketika kita menghujah mereka, mereka berpikir bahwa mereka telah dikubur, jadilah وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مي مرى ألف لام مي مرى تلك آيات, تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 الله الذي رفع السماوات بغير عماد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عماد ترونها ثم استوى على العرش. Wesaharah semasa dan kamera kuli, jadi ajal يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون وهو الذي مذكر ذَلِكَ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ وَمِن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض طعوم متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل. وفي الأرض قوم متجاورات وجنات من أعناق وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغيروس صنوان يسقى بماء واحد ونفض. ليل بعضها على بعض في الاكل وزن اخيل صن وغير صن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد وإن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 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ويقول الذين كفؤوا لولا أنزل عليه آية من الرّب ويقول الذين كفؤوا لولا أنزل عليه آية من الرّب إنما ولكل قوم, هاد ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكبير المتعال سواء من من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول ومن لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ اكْتِبَةٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ لا يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له Malahum min dunihi muwal. Malahum min dunihi muwal. Dia yang memberi kamu air mancur, takut dan terpesona, dan menghantar awan yang mengembang. السحاب يفقلون ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويسبح الرعد بحمده والملائكة كَمِنْ خِيفَتِهِ وَيُنْصِرُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن ويرسل الصواريخ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطَكَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ك فيه إلى الماء ليبلغه وما هو بداره وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم مِنْ دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفت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 قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ وَمِمَّنْ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فأم الزبد فيذهب فأن وأما يمفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء الذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المصير لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس